قال الإمام مالك رحمه الله تعالى صيام التمتع قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصنصام أيام منا وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ساقه رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صوم الأيام عندما التمتع لمن لم يجد الهدي ومتى لم يجد الهدي يقول العلماء لم يجد حقيقة أو لم يجد حكما بمعنى لم يجد حقيقة لا يوجد ما يشتريه معه النقد وليس هناك الهدي واعتقد هذا نادر من النوادر ان يكون في سنة من السنوات ممنوع الهدي لم يجده حكما الهدي موجود ولكنه لم يجد قيمته حقيقة او اعتبارا حقيقة لم يكن معه نقد يشتري به وبعض الناس قد ياتي ماشيا على قدميه وبعض الناس يأتي برفقة غيره او حكما بان كان معه نقد ولكن وطن نفسه على ان للهدي عشرة دراهم فاذا به مئة درهم اي انه لا يستطيع شراءه بالقيمة التي فرضت على عليه او على غيره في ذلك الوقت كما قالوا في المسافر يشتري الماء فاذا ما وجد يباع بقيمة باهضة لا يقدر على شرائها او تضر بما ترك الماء وتيمم فهنا اذا كان عادما للهدي كلية ومعه المال او كان الهدي موجودا وليس معه قيمة ابدا او كان الهدي موجود والمال موجود ولكنه اقل من قيمته العادية وهنا هل يعتبر عادما للهدي او غير واجد للهدي باعتبار حالته بصفة عامة او باعتبار حالته في تواجده بمكة باعتبار حالة تواجده في مكة ولو كان غنيا في بلده والمال متوفر في بلده ننظر الى حالته الراهنة في هذا الوقت وهنا ان وجد من يقرضه ويسد قيمة الهدي في بلده يقترض او يقول لا من ملزم انه ان وجد سدادا ووجد من يقرضه بلا منة عليه يقترض ويأخذ لانه يقترض من الحجاج اذا, إذا اراد ان يشتري سلعة او اراد ان يشتري شيئا لخاصة نفسه مع اننا نعلم ان الشخص في بلده غير مستطيع للحج بماله وجاء من يقرضه ليحج او جاء من يهادي عليه المال ليحج قال خذ هذا المال وحج ليس بواجب عليه أن يقبل هدية أو قرضة لماذا؟ لأن في ذلك تحميله منة لغيره والله سبحانه وتعالى لا يحمل انسانا منة إنسان يسقط حقه من استطاع إليه سبيلا اذا استطاع من ماله استطاع بذاته او المحرم الذي تكلمنا عنه بالامس اذا كان مع الزوجه لانها يخرج معها لمصلحتها فلا منة لها عليه اذا قول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها من لم يجد الهدي وتقدم بيان ما هو الهدي ان أي سره ما استيسر من الهدي اقله شات او سبع بدن او سبع بقر أما أقصاه وأعلاه ومنتهى فلا حد له، لأننا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنه وذبح عن زوجاته رضي الله تعالى عنهن بد بقرة، إذا كان يمكن أن يوزع على كل واحد بد، ولكن بين لنا صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن يفعله الإنسان ما دم متيسرا وقد أشرنا إلى قضية المئة من الإبل في هده صلى الله عليه وسلم وعلاقتها بمفادات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أبوه أن يذبحه وفاء بالنذر الذي كان عليه وملخص هذه بالمناسبة حينما كان عبد الله أو أبوه يحفر زمزم وجاءت قريش واعترضته ولم يكن له من الولد ما يحميه نذر لله إن هو رزق عشرة من الولد وقاموا معه يحملون السلاح فإنه يذبح واحدا منهم قربانا لآلهتهم كمل له عشرة من الولد وكلهم يحملون السلاح فعرض على اولاده قالوا اوف بنذرك من هو جعل القرعة على ولده طلعت على عبد الله وقفت قريش دونه لانه كان احب ابنائه لقريش كلها عرضوا في هذا وذهبوا يستشيرون الكهان الى ان اشارت عليهم كاهنه بانهم كم الديات عندكم؟ قالوا كذا من الابل مئة من الابل قالت ارجعوا الى بلدكم واقترعوا على عشرة من الابل وعلى ولدكم فان طلعت السهام على الابل فاذبحوها بدلا منه وان طلعت على ابنكم زيدوها عشرة حتى تكتمل مئة من الابل دية كاملة وما زالت تقترع ويطلع السهم على عبد الله ويزيدون الإبل عشرة عشر مرات يقترعون حتى وصلت الإبل إلى مئة وتحولت القرعة على الإبل بعد أن اكتملت المئة ولكن لم يبادر أبوه بذبح الإبل أعادها ثلاث مرات وكلها توافق على الإبل فذبح وهنا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقدم مئة من الإبل لوجه الله سبحانه كأنها بدلا من تلك التي قدمت في طريقها الأول اذا الهدي للتمتع أقله شات أيسره شات وأقصاه لا حد له والتمتع في النسك قسمان أو الأنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد المفرد لا دم عليه في هذا إلا إذا ارتكب محظورا أو ترك واجبا لكن من حيث النسك لا دم عليه أما المتمتع فكما بين سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي والقارن بين الحج والعمرة في نسك واحد حكمه حكم المتمتع في الدم سواء وقد يسمى القارن متمتعا والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ حجه مفردا ثم ادخل العمرة على الحج وصار قارن ومن هنا وجب عليه الهد اذا المتمتع والقارن على كل واحد منهما هدي فإذا لم يجد الهدي ينتقل منه إلى الصوم إذن الصوم بدل من إيش من الهدي قد عرفنا متى ينحر الهدي جاء قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ إيش الهدي محله ومحل فين في منى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن كلها منحر وفي جاج مكة فريق ومنحر والآية الكريمة فصل لربك وانحر سواء كان نحر الأضحية أو نحر الهدي فهو بعد وقت صلاة العيد إذا الهدي يذبح يوم العيد وإن كان يجوز تأخيره لكن بداية وقته إنما هو يوم العيد وتقدم الإشارة أو تقدمت الإشارة إلى ما يروى عن الشافعي رحمه الله أو عن متأخري الشافعية عن جواز تقديم الهدي عن يوم العيد أما الشافعي بنفسه ففي كتابه أو في تفسيره لآيات الأحكام يمنع جواز ذبح الهدي قبل يوم العيد ويقول في تفسير آيات الأحكام الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلى حرف غاية ما بعدها يغاير ما قبلها فمن ذبح الهدي قبل أن يأتي المغيى بالغاية وهو الحج يكون اوقعها قبل وقتها كمن اوقع الصلاة المفروضه المعينة المؤقتة قبل وقتها وجاء بعض المتأخرين من الشافعية وادخلوا القياس والاجتهاد في هذه المسألة وقالوا اذا عقد سبب الشيء ولو لم يوجد, يوجد موجبه جاز تقديمه كما قالوا في كفارة اليمين إذا حلف له أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يحنث اولا ثم يكفر فقالوا يجوز أن يقدم الهدي قبل يوم العيد ولكن الإمام الشافعي بنفسه في أحكامه يقول لا إذن عرفنا وقت نحر الهدي متى يكون والصوم بدلا منه والصوم جاء فيه هذا الإطلاق العام فصيام ثلاثة أيام في الحج فما مدلول كلمة الحج هنا وقوله سبحانه وثلاثة وسبعة إذا رجعتم مدلول رجعتم إلى أين ومن أين أما في الحج فأجمعوا على أن المراد به وقت الإحرام بالحج إذا أحرمت بالحج بعد أن تحللت بالعمره جاء وقته أي أول وقته من إحرامك بالحج ومن هنا يرى بعض العلماء أن صيام الثلاثة الأيام لها وقتان وقت جواز واختيار ووقت اضطرار اما الجواز والاختيار فهو كما قالت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها من ان يحرم بالحج الى يوم عرفة وهل الغاية داخلة او الحد داخل في المحدود ام لا وهل يوم عرفة يصام من اجل دم التمتع ام لا نجد الائمه رحمهم الله بعضهم يقول نعم يصوم عندما يحرم بالحج ويكون آخر صومه يوم عرفة وبالتالي يكون بداية إحرامه يوم السابع ويصوم والثامن ويصوم والتاسع في عرفات وهو صائم فياتي العيد وأيام التشريق وقد أدى ثلاثة أيام في الحج أي وقت إحرامه بالحج وبعض الائمه رحمهم الله يقولون لا يجب أن يفرغ من صيامه قبل يوم عرفة لأن الصوم في يوم عرفة ليس من السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة وقضية الصوم في عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة بقوله إني أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده فلما قال ذلك وأصبح مرغوبا في صيامه لما حج صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون أهو صائم على الترغيب السابق أو ليس صائم على أنه في سفر؟ لان الفريضة في السفر من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فهل يا ترى عمل بالترغيب في يوم عرفه من اجل انه في يوم عرفة او ترك الصوم لانه في سفر وما كانوا يجرؤون ان يواجهوه بسؤال انت صائم ولا فاطر ما يجرؤون لذلك فسألوا بعض زوجاته رضي الله تعالى عنهم ام سلمة رضي الله تعالى قالت أنا أخبركم وبأي طريقة تعلم أنه لا يرد اللبن إذا أهدي إليه ولا يرد الريحان أو الطيب إذا أهدي إليه ولا يرد الوسادة إذا قدمت ليتكئ عليها ثلاثة لا يردهن صلى الله عليه وسلم فأخذت قدحا من اللبن وأرسلت به إليه وكان صلى الله عليه وسلم يوم عرفا بعد ان صلى الظهر والعصر جمع تقديم وخطب الناس ذهب الى الموقف او الى الموقف الذي اختاره عند السخرات ليكون معروفا مكانه للحجاج وليس معنى ذلك هو الموقف لا يصح غيره قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف فكان على ناقته والكل يراه فلما وصله اللبن وكان بعد العصر اخذ القدح وشرب والناس ينظرون فعلم انه لم يكن صائما فقال بعض الائمه ينبغي لمن كان حاجا الا يصوم وهو في ارض عرفات ويكون الحث على صيام يوم عرفة لمن ليس في عرفات ولماذا لا يصوم وهو في عرفات وهو اولى الناس بعرفات قالوا لانه جاء من عمل مجهد جاء من مكة الى عرفات وجاء قبلها الى ميناء وامامه عمل طويل يقوم نهاره مجتهدا في الدعاء وفي ذكر الله وينزل الى المزدلفة وهناك الصلاة والليلة يبيتها على غير حالة معهودة ثم هو من الصبيح من الفجر وينزل من عند الاسفار الى ميناء يرمي وينحر ويحلق وينزل ويطوف ويسعى ويرجع الى ميناء حركة دائبة تحتاج الى جهد وهذا الجهد في تلك الحركة في خصوص المناسك اولى من ان يكون صائمة لانها واجبات عليه والصوم نافلة ولا يمكن ان يقدم انسان النافلة تؤثر عليه على واجب اذا قالوا من أراد الصوم عن دم التمتع يجب أن يفرغ من صومه قبل يوم عرفه إذا يحرم بالحج يوم ست من ذي الحجة فيصوم ويوم سبعة ويوم ثمانية ويخرج إلى عرفات وهو لا ليس صائما وهل السنة لمن كان متمتعا أن يحرم يوم ستة أو سبعة السنة ان يحرم يوم التروية كما فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا كان سينحر الهدي صحيح يحرم يوم ثمانية ولكن اذا لم يكن ينحر وهم طالب بصوم فيجمع بين الامرين يقدم احرامه قبل التروية او ليصوم ويوقع الصيام في الحج اي متلبسا بأعمال الحج وتذكرون ما تقدم لنا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل مكة ما بال الناس يأتون من الآفاق شعثا غبرا وأنتم في بيوتكم ثم تهلون يوم الثامن اهلوا بهلال ذي الحجه عمر رضي الله تعالى عنه يرى لأهل مكة بدل الناس ما تيجي من كل الدنيا بوعثاء السفر وبغباره وبحالاته إلى أن يصلوا إلى مكة وأهل مكة في بيوتهم مترفهين قالهم لا تبغوا تحجوا أهلوا من, أول هلال من يوم أول يوم في الحجه ليمكثوا على الأقل ثمانة أيام وهم في إحرامهم ليذوقوا حالات الإحرام ليشاركوا الناس نوعا ما اذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يأمر اهل مكة ان يقدموا الاهلال بالحج ليشاركوا الناس في حالات الاحرام اذا يكون من باب اولى من هو مطالب بالصوم في الحج ان يقدم اهلاله عن يوم التروية هذا باتفاق الجمهور اذا متى يبدأ صوم التمتع ثلاثة ايام اولى حينما يهل بالحج فإذا صرامها قبل أن يهل بالحج هنا ثلاثة أقسام إنسان يريد أن يتمتع وهو ناون على التمتع ومن الميقات نوى التمتع وهو ليس معه هدي نستطيع أن نقول ليس لك حق فيها له الحق طب وين الهدي حق التمتع أنا حصوه له حق ولا لا لو حق في هذا اذا هو عامد على التمتع وعالم بانه لا هدي عنده ويعلم يقينا ان حكمه الصوم فجاء الى مكة وانتهى من عمرته في اول يوم من ذو الحج في عشرين من ذو القعدة امامه الى ان يهل بالحج زمن طويل فقال لنفسه أنا علي هدي التمت وليس عندي هدي وسأصوم أصوم الثلاثة الأيام الآن في ذي القعده أو الآن في أول ذي الحج ولم يحرم بالحج مفهوم يا أخواني هذا ولا هل يجزئه الصوم في هذه الحالة قبل أن يجدد الإهلال للحج ها لا يجزئه بس ترى ليس باتفاق الاحناف يقولون يجزئه لماذا لا يجزئه لما قاله الشافعي لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إذن لا يصدق عليه أنه متمتع إلا بإيش بالإتيان بالحج ولا لا لو اعتمر في يوم واحد من ذي الحج ورجع إلى بلده يكون متمتع ها لا ليس متمتع معتمر في أشهر الحج ولم يحج من عامه إذن لا يصدق عليه أنه متمتع إلا إذا أكمل العمرة في أشهر الحج ومكث في مكة وحج من عامه فإذا اعتمر ولم يحج قال بس نعتمر السنة هذه وحج السنة الآتية هل يكون متمتع؟ ليس متمتعا ولهذا يقول الشافعي في تعليله لو اعتمر ومات قبل ان يهل بالحج هل نخرج من ماله قيمة هدي لا لانه لم يلزم اذا لو صام بعد الفراغ من العمره وقبل التلبس باحرام الحج صام قبل ان يجب عليه وقبل اوانه وهناك من يقول جزء السبب قد حصل وهو التمتع بالاتيان بال... بالعمرة كقضية كفارة اليمين ولكن كما يقال العبادات لا تدخلها القياس اذا هذا قسم اول القسم الثاني ان يهل بالحج بعد الفراغ من العمرة فاذا اهل بالحج جاز له ان يصوم ولا لا جاء وقته لأنه صدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولو مات قبل أن يكمل حجه فقد دخل في الحج صدق عليه أنه متمتع فيقول الفقهاء يقدم له بالحج ليوقع الصوم وقت إحرامه بالحج وهذا الذي عليه الجمهور وموافقا لما جاء في إيش؟ في هذه الآية الكريمة فإذا لم يص، انتهى من العمر وجاء وقت الحج او ذهب من هنا يوم سبعة وانتهى من العمرة يوم ثمانية وطلع الى عرفات يوم تسعة ماذا يصوم ولا متى وهل يلزم التتابع في الايام الثلاثة او يجوز ان يفرقها لو احرم بالحج من اول يوم في ذي الحجه على رأي عمر رضي الله تعالى عنه وس... وامامه في احرام الحج تسعة ايام له ان يصوم يوم بعد يوم ولا لا له ان يصوم يوما بعد يوم وله ان يجمعها فاذا جئنا الى يوم الثامن وانتهى من العمره ومصر على التمتع وتحلل ثم احرم بالحج من يوم 8 وصعد الى منى هل يكون له حق ان يص هل ادرك الصوم ما حصل وقت يصوم فيه وامام العيد لا يمكن ان يصومه ماذا يكون حكمه اذا ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول صوم التمتع لمن لم يجد الهدي ما بين إحرامه ويوم عرفة متى يحرم هذا رجع إليه هو يوم عرفة ليس له تصرف فيه إلى يوم عرفة كانت ما بين إحرامه ويوم عرفة هل يوم عرفة داخل في البينية ويصومه أم لا على هذا التفصيل الذي تقدم من يرى جواز صيام يوم عرفة لمن عليه الهدى قال يصوم ويكون هو آخر الثلاثة ومن لم يرى له صيام يقول ينهي صيامه قبل يوم عرفة ليكون في عرفة غير صائم أنهى العمر وأحرم بالحج في يوم واحد ذي الحج مريض لا يستطيع الصوم هل نلزمه بالصوم مع المرض؟ لا يقبلهم صائب ليس مريض ولكنه تساهل قال بعدين بكره بعده الى ان دخل ياريت يوم عرفه وهو لم يصوم في بكره بعده او نسي او كان يظن انه سيجد الهدي وسيبقى على احرامه وسيهدي بدل ان يصوم ولكن لم يتأثر له الهدي اخر الصوم بحالة من الحالات ماذا يفعل هل بقي امامه شيء من الحج وقد جاء يوم عرفه والحج عرفه فهل ما بعد عرفه من الحج او توابع الحج ها ايش تقولوا توابع من الحج ها ما في واحد يقول خارجة مرة هناك من يقول إنما بعد يوم عرفة ليس من الحج لأن الحج قد انعقد له واعتبر له بوقوفه في عرفة وكل ما بعد عرفة يمكن تداركه إلا الطواف إذن من رأى أن الحج قد انتهى بعرفة ويوم العيد ليس فيه صيام سيدخل في أيام التشريق وهي أيام رمي الجمار وأيام أكل وشرب وذكر لله تعالى قال خلاص هي أيام أكل وشرب تروح الصوم انتهى وقت الصوم وبقيت العشرة في ذمته ومن رأى أن الحج عرفه أي أعظم أركانه وأهمها ومن فاته الوقوف فاته الحج ولكن ما بعد عرفه هو في نطاق الحج لأن النحر والحلقة ورمي الجمار والمبيت بالإجب منى تابع للحج ويلزمه في تركه دم قال أيام منى تابعه للحج فإن فاته الصوم في الحج صامه في توابع الحج وجوزوا صيامه أيام التشريق ايام التشريق كم ثلاثه لمن تاخر واثنان لمن تعجل فاذا اراد التعجل نقول له روح ولا نقول ابعد الثالث حتى تكمل الصوم نقول ابعد الثالث لان عليك صوما في الحج وهذا اصبح نص في الحج نص خارج لان بعض الناس ذهب وتركه وبعض الناس التزم به إذا محسوب من أيام الحج وأنت في حاجة لأيام الحج ابق في منا لتصوم اليوم الثالث هذا ما يتعلق بصوم ليش ثلاثة أيام في الحج بقي عندنا سبعة إذا رجعتم أم الممين رضي الله تعالى عنها لم تتعرض لهذا إنما قالت صوم التمتع أي الثلاء ما بين إحرامه بالحج إلى, إيش؟ إلى عرف وهذا الحد لإيش؟ للثلاث لأن السبعه نص القرآن إذا رجعت والنص هنا يدل على تفريق العشرة ولا يجوز أن تجمعها والصوم في كتاب الله من حيث الجمع والتفريق ثلاثة اقسام قسم نص القرآن على جمعه وتتابعه وقسم نص القرآن على تفريقه وعدم جمعه وقسم تركه لك انت اما القسم الذي نص القرآن على جمعه وترتيبه وموالاته فصموا شهرين سياموا شهرين متتابعين هذا لا يستطيع ان يفرقه سوم الكفارة من ظهار او من وقع في رمضان او من قتل الخطأ هذا يلزم فيه ايش التتابع لو افطر يوما يستأنف من جديد الا الحائض لان حيضها غصب رغم عنها لا يقطع تتابعها, حيضه. تتابعها حيضها ولكن اذا طهرت تستأنف حالا وصوم الهديء نص القرآن على تفريقه ثلاثة في الحج وسبعة هاك إذا رجعتم والذي ترك فمن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى متتابعة ولا متفرقه إن شئت حملتها على التمتع مفرقة وإن شئت حملتها على الكفاره متتابعة وجاء النص أنك بالخيار فيها بقي عندنا السبع وسبعه اذا رجعتم رجعنا من فين والى فين هناك من يقول رجعتم من منى لانهم موجودون فين في منى هناك من يقول لا رجعتم الى بلادكم والى اهله واصل حيثما جاء فمما يحكى عن مالك رحمه الله انه يعتبر الرجوع من منى ويقول لو ان انسانا اراد بعد الحج ان يقيم في مكة يسقط عنه السبعة ولا يصدق في حقه رجعتم فيصومها في مكة ايش تقوله ايبا رجع ولا لما رجعش يصوم ولا ما يصومش يصوم اذا عجوعه من ايه يكون من من اي رجعتم من مناسك الحج والمناسك انتهت في من والآخر يقولون لا القرائن العامة لا تقيد بنوادر وشواب كم في المئة من سيقيم في مكة نوادر من أشخاص ولكن العادة وفي عامة الحجاج أن يأتون إلى الحاج ورجعتم أي رجعوا من حيث أتوا فكن ذلك في بلده عند أهله اذا رجعتم هنا هناك من يقول رجعتم من مناسككم واكملتموها وفرغتم منها وهناك من يقول رجعتم الى ايش الى بلادكم فاذا رجع الى بلاده هل يصومها فور عودته اذا رجعتم او عنده مجال كقضائز ايش رمضان السنة كلها قضاء لرمضان يتفق الجمهور على أن له الفورية وله التراخي خليه يستريح من السفر ويقابل أهله لكن ينبغي أن نبادر ببراءة الذمة هذا من باب الايش؟ الاستحسان والأفضلين هناك نقطة لو أن انسانا لم يصم الثلاثة في الحج على أي حالة من الحالات. واخرها الى ايام التشريق هل صيامه اياها في ايام التشريق اداء لها او قضاء وهل يلزمه شيء في تأخيرها لذلك الوقت الجمهور يقولون اداء ولا شيء عليه والحنابل يقولون عليه دم في تأخيرها عن وقت احرامه بالحج طيب إذا ما صامه في أيام التشري وسافر إلى بلده مطلوب منه إيش عشرة أيام كيف يصوم العشرة يتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يفرق بينها كما أمر الله يصوم ثلاثة أيام ولا يواصل العشرة سردا ولا ولينظمها في طريقة واحدة يوم بعد يوم حتى يغلق العشرة لا يجب ان يصوم الثلاثة الايام سواء متتابعا او مفرقا على طريقة ما ويفصل بينها وبين السبعة بمدة يعلم انه فرق بينهما ولم يجمعها ثم يستأنف صيام الايش السبعة وهذا ما يتعلق بهذا المبحث وبالله تعالى التوفيق